عبيب الحلوية زمان زمان ايام الحوادير كان فيه ولد كسلان كسل نروح له بتحب ايه كسلان يبصنا وبعد ما يبصنا يغمض عينيه وبعد ما يغمضها يرجع تاني يفتحها وبعد ما يفتح عينيه يرجع يبصنا ولا يرد ليه بس كده كسلان كده ليه ما ترد يا كسلان احنا بنسألك بتحب ايه يبصنا وبعد ما يبصنا يرجع يغمض عينيه وفين وفين لما يلف لسانه الكسلان ويقول احب الكسل طب ما احنا عارفين دي اومال بنقول بنقولك ليه كسلان لا عايزين نعرف انت بتحب ايه غير الكسل ايه احسن حاجه تحباه سيدنا الكسلان يبصنا يغمض عينيه ويرجع يقفل عينيه وفين وفين لما يلف لسانه الكسلان ويقول لنا احسن حاجه احسن حاجه احبها الاكل يا سلام تحب الاكل يا كسلان لكن ايه احسن حاجه في الدنيا تحب تاكل ها قول اشرح بنسالك رد علينا ايه احسن حاجه في الدنيا تحب تاكل برضو ثاني سيدنا الكسلان يغمض عينيه وثاني يفتح عينيه وتاني يلف لسانه الكسلان ويقول لنا احب شوربه السلاح يا سلام اشمعنا الشوربه يعني علشان الشوربه سهل لهي عيش اطحنه واعجنه واخبزه واقطعه واكسر ولا هي لحمه اقطعها واحمرها وارجع اقطعها واكلها ولا حاجه الشوربه على طول على طول اشرب اشرب على طول لا تعب رجليه وامشي ولا تعب ايديه واشتغل ولا تعب سناني وقته ولا حاجه الشرب الشرب اشرب على طول على طول اشرب اه عرفنا احنا فدنا الكسلان كسلان خالص احسن حاجة يحبها ياكل واحسن حاجة يحب ياكلها شربة الفراخ عرفنا احنا خلاص نسيب الكسلان وبعيد بعيد نقف نقف بعيد نسمع ونشوف الحدود نايم الكسلان على الفرن يتقلب كده وينام ويتقلب كده وينام جعان لكن ما هوش عايز يقوم حيقوم لسه يجري ورا الفرخه وينضف الفرخة ويجيب الميا يحطها على الفرخة ويولع النار ويحطها تحت الفرخة ويعمل شربة لا ده كتير قوي كسلان اسمعوا بقى وشوف على الفرن نايم الكسلان في عشة الحدوته نايم الكسلان عم العجوز في الحدوته ماشي دقدق دق بعصيته عم العجوز اهو ماشي يقول انا العجوز انا العجوز شبيك انا العجوز لبيك الحتة من عصيتي زي خاتم سليمان الحطة من عصيتي زي المصباح الزهري حتى واحدة من عصيتي تعمل الاعاجيب تمسكها في ايدك على طول شو على طول يوبك كل ما تحبه على طول على طول تلاقيه على طول مال جيوبك جيبك مليان <تصفيق> ايه بس ايه احسن حاجه انت تحبها هي يا ولاد تيجوا نجري على العجوز ناخد منه حته عصايه لا هو احنا كسلانين احسن حاجه نحبها نتعب ونجيبها من غير عصايه من غير شبيك بس العجوز ماشي بيقرب من عشه الكسلان بيدخل عشه الكسلان سيدنا الكسلان يفتح عين ويغمض عين ويفتح ودني ويقفل ود ويلف لسان ويقول انا جعان تصدقوا يصعب على عم العجوز ماها اصل عم العجوز مايعرفش ان الكسلان كسلان بس سيدنا الكسلان نايم يحلم ان الفرخه كده من نفسها جاية هي اللي حتولع النار وهي اللي تنط في الحلة وهي اللي تعمل الشربة وهي اللي تحطولي المعلقه في بقه وعم العجوز يقول اسمع يا نايم انت باين عليك غلبان خد حته من عصايا واحسن عاجة تحبها في الدنيا هتلاقيها شبك تلاقيها لبيك تملى سيدنا الكسلان يغمض عين ويفتح عين ويقفل ودن ويفتح ودن يسمع نص الكلام يسمع من كلام العجوز نص الكلام كان العجوز قال خد حته من العصايا خد احسن حاجه تحبها تلاقيها شبيك تلاقيها لبيك تملا جيوبك بس الكسلان سمع بس خد حته من العصايا واحسن حاجه تحبها في الدنيا تلاقيها شبيك مش العجوز خلاص واحنا بنتفرج اهو فرحان الكسلان فرحان يقول أحبا حاجة وحبا في الدنيا شرب تسرخ مستني بقى تجيله الشربة في الثواني لكن ثواني ايه ده العجوز له تملى جيوبك والشربة شربة سخنة تملى جيوب الكسلان تقع الشربة من جيوب الكسلان تحرقه في رجله يجي حشب ايديه تحرقه في قيده يصرخ الكسلان يصرخ الله الله هي ايه الحكاية, الحكاية هي الحكاية ايه ومن بعيد نضحك احنا نضحك ونقول ابدا الحكايه واللي فيها انك صنعت بنص ود وانك شفت بنص عين الحكايه ان انت كسلان كسلان <تصفيق>